استو اتيم صفوف استو, استو اقيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله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 مِنْهُ جُزْآءٌ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءٌ ثُمَّ دَعَوْهُمْ ثُمَّ دَعَوْهُمْ يَأْتِينكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الله اكبر سمع الله من حمدا ربنا ولاك الحمد الله اكبر Allah Azza wa sallam.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 وَإِرْ إِلَى الْمَقْصُودِ عَلَيْهِمْ وَرَضُوا ۚ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لِلْمُتَّقِينَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ۖ كُلُّ سُنبُلَةٍ تَحْمِلُ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بِكُلِّ نَثْمَةٍ بُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْبِعُونَ مَا مَن ثَمَّ لا يُسْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّوٌ وَلا أَدْنَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ طَاعَمُهُمْ مَعْرُوفٌ سيرة طير من صدقته يذعها أذا والله غني حميد الله أكبر الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سلام